book 2 34 34 34 ट्रेन मध्ये फिल क्वतार في القطار في القطار هي बर्लिन साठी ट्रेन आहे का هل هذا هو القطار الى برلين هل هذا هو القطار الى برلين هي ترين कधी सुटते متى يغادر القطار متى يغادر القطار ترين برلين ला कधी येते متى يصل القطار الى برلين متى يصل القطار الى برلين माफ करा मी कुठे जाऊ का اسمح لي هل يمكن ان امر اسمح لي هل يمكن ان امر मला वाटतं ही सीट माझी आहे اعتقد ان هذا مكاني اعتقد ان هذا مكاني मला वाटतं की आपण माझ्या सीटवर बसला आहात اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني سليپر کوچ कुठे आहे एना عربه النوم اين عربه النوم سليپر کوچ ट्रेनचा शिवटी आहे عربه النوم في اخر القطار عربه النوم في اخر القطار अरे भोजनयान कुठे आहे सुरुवातीला واين عربه الطعام في المقدمه واين عربه الطعام في المقدمه مي خالي زوبو شكتو كا اي يمكنني ان انام تحت اي يمكنني ان انام تحت مي مده زوبو شكتو كا اي يمكنني ان انام في الوسط ايمكنني ان انام في الوسط مي ور خوبو शकतो का اي يمكنني ان انام فوق اي يمكنني ان انام فوق आपण सिमेवर कधी पोहोचणार मते نصل الى الحدود متى نصل الى الحدود بالين पर्यंतचा प्रवासाला किती वेळ लागतो كم يدوم السفر الى برلين كم يدوم السفر الى برلين ट्रेन उशिरा चालत आहे का هل القطار متاخر هل القطار متاخر आपल्या जवळ वाचण्यासाठी काही आहे का هل عندكم شيء للقراءة هل عندكم شيئا للقراءة इथे खाण्यापिण्यासाठी काही मिळू शकतं का? هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب؟ هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب؟ आपण मला वास्ता उठवाल का? من فضلك هل توقظني الساعه 7 صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعه 7 صباحا؟